في ست ة ط ي ب ة كانت عايشه في حي ا ل و ي ل ه وكانت بتتردد على بابا كيرلس ك ث ي ر وهي بتتردد يعني من حين لاخر في يوم من ا ل أ ي ا م ز ل ج ه ا كان ر ج ل مريض مات فهي طبعا برضه ح ز ن ة وزعلت وكتمت في قلبها وانقطعت عن زيته البابا كيرلس وبعد ز ل ج ه ا مكمل ابانيهم ب د بتخش في دوامه مرض ففي واحد قريبهم البابا كيرلس عارف انه قريبهم قال له فين يا بني مراه المرحوم سحاء د ه البابا ك ر و ل س ب ي س أ ل قال له يا سيدنا ع ي ا ن ة وما بيتقدرش تقوم من السرير قال له لا يا بني لا لا ألف سلام خد يا بني د ي ه ا أ ط ن ة الزد دي وسلملي عليه بعدها شهرين ث ل ا ث ة الرجل دا ه ر ح قريبهم راح يسلم على ا ل بابا ك ر و ل س قال له ازي يا بني مراه المرحوم سحاء مابتجيش ليه قال له يا س ي د ن ا دهنت بالزيت والزيت معملش حاجه قال له خلاص يا ابني انا هازورها انتظر البابا كورلوس ر يخلص السلامات روح انت وانا هروح بطريقتي, بطريقتي. الراجل انتظر يومين ث ل ا ث ة ورح ا يزور مراد مرحوم سحاب ازيك ا يا خ ا ل ف فلانه ا ك ي د انا زي الفل هاقوم اعمللك الشاي بنفسي و هروح م ع ك عندهمك ا اسلم عليها ق انتي ل هلا خفيتي اكتب مش البابا كروله زيانه ا ل ف ج ر ي ة ولا ن ا ي ل ة وكان معاه واحد ظابط دكتور خلاه كشف علي وانا بقيت زي الفل قال لها كنت ص ح ي ة ولا كنت ح ك ف يا ا ن ي مش ع ا ر ف ة لكن هو هو جاني ومعاه واحد ظابط صغير كده وقام ا ع ا ي بالواجب وانا بقيت زي الفل طبعا انا عرفت الظابط ده يطلع مين و ا ن ت و ع ر ف ت و مين مريمين يا سلام الرب عليه وصدق ولا بد ان ا ن تصدق أ ر ض ا ل أ م برويس في ا ل ع ب ا س ي ة و أ ذ ك ر هذا و إ ح ن ا ط ل ب ة كان فيه ا ل ح ت ة ا ل غ ر ب ي ة اللي ورا ا ل ب ن ز ي م ة كانوا محتلينها ج م ا ع ة من العرب وكانوا بيزرعوها جرجير و ع م ل ي ن عشش ي فيها والبطرخانه اقامت عليهم د ع و ة ومش قادره ا ط ل ح ه م فالبابا كيرلس و و فوض نيافه ا ل أ م صاموئيل قالو هاتهم يا بني أ خ د و ا قرشين ويسيبوا أ ر ض ا ل ب ط ر خ ا ن ة فحاول ا ل أ ن ب س ا مئيل و يتفهم معاهم مفيش فايده ا ل نعمل م ح ا و ل ة ت ا ن ي ة و م ح ا و ل ة ت ا ل ت ة إ ن نيافت أ ن ب س ا ميل و الله يح نفسه يوصل معاهم في ح ا ج ة معرفش يوصل ل ح ا ج ة ف ر ح ل ل ب ا ب ا كيرلس وقال له يا سيدنا بكل أ س ف معرفتش أ و ص ل ل ح ا ج ة قال له ازاي الكلام قال له هو كده قال له طب يا ابني ربنا يدبرها ربنا يدبرها وخدست البابا كيرلس و بعد ما صلى صلاه عشيه ركب ا ل ع ر ب ي ة وقال للسواق اطلع بينا يا بني على ارض الامبرويس وهناك ق ا ل ه ت لي ا بني شفشا م ي ة فجاب شفشا م ي ة ورفع خفيه ورشم ع ل ا م ة الصليب ودخل الارض بتاعت البطرخانه اللي واخدينها ا ل ج م ا ع ة العرب وقعد يرش يرش و ج ي ن بالعش بتاعتهم رش م ي ة ورشم الصليب ورجع ركب ع ر ب ي ت ه وقال لامبى س م و ي ل ق ا ل له خلاص يامبى يا س م و ي ل هتتحل ع د ى يوم تاني يوم ث ا ل ث يوم الناس راحوا لنيافه الامبى صامويل قالوا يا عم تعالوا خدوا ا ل أ ر ض بتاعتكم و ب أ ي شرط انتوا عاوزين ت د ه ن احنا عاوزين نمشي من أ ر ض ك م بالشروط اللي انتوا عاوزنها ي مش بالشروط اللي احنا عاوزنها ي فضحك نيافه الامبى س م و ي ل قالوا بتضحك على ايه قالهم ابدا قالوا احنا ما نعرفش ربنا نزل على قلوبنا كده ح ا ج ة ان احنا غيرنا افكارنا وقلبنا ت غ ي ر وعايزين نطلع من الارض دي لان احنا حاسين لو قعدنا فيها عيالنا هتموت ايه اللي غير الامور انا مش عارف لكن انت عارف غير أن ايه صاحبه لكن ولابد مش وصدق واحد واحد ان ان تصدق واحد خد واحد وراحوا لابونا مين المتوحد في مصر القديمه قال له أ ن ا عايز اقعد مع ابونا مين المتوحد、دي. قال له قله انا عايز اعترف واقعد معاه قله ل أ ي حاجه المهم انك انت ايه تقعد معاه فقال لابونا أ ن ا عايز اعترف كان لسه ابونا مين المتوحد قال له تعال ياكل ف أ و ل ما قعد ك د ا جابوا أ ب و ن ا قال لو عد يا ابني هاتقولي ل أ ي حاجه قال يا سيدنا أ ن ا أ ص ل ي بدفئ وبحلف وبشتم وبتنرفز قال يا ابني أ ن ا مش شايف حاجه صح من الكلام اللي انت بتقوله ده انت الكلام انت مستعملش الحاجات دي هو عشان صاحبك قالك قول أ ي ح ا ج ة يبقى تقول أ ي ح ا ج ة تجيب لنفسك تهم يا ابني انت مابتعملهاش قال له يا ابونا له أخصيك أنا أخذ عايز مره البابا ي و يومها يقولش ما أي حاجة مصدق د أمتصدق أن مرة ل ب ا كيرلس كان في اسكندريه وهو في اسكندريه في يوم من ا ل أ ي ا م اتنين من الاباء كان أ ب و ن ا ميخائيل داود ربنا ي د ي ر ه ا ل ص ح ة وابونا ميخائيل حنين الله ينايح نفسه س ن د ي وكانوا ن و بيشتغلوا مع بعض في مكتب ا ل خ د م ة ف ل ل ا حصل ابونا مخائيل قال لابونا مخائيل قالوا ما تيجي ا ل ن ه ا ر د ة نفاجئ سيدنا ونروح للاسكندريه نعملها له م ف ا ج ا ة قالوا طب يلا بينا فركبوا ايه القطر وراحوا رايحين على فين على اسكندريه ه م طبعا آه رايحين اسكندريه ومش قايلين للبابا كيرلس لكن البابا كيرلس اسكندريه بص كده لروفائيل اللي و ابونا رفائيل د ل و ق ت قالوا رفائيل يا ا ب ن قالوا نعم يا سيدنا قالوا زود الاكل شويه عشان ابونا ميخائيل داود وابونا ميخائيل حنين ر ك ب ي ن القطر وجايين يا ابني هيتغدوا معانا النهارده قالوا يا سيدنا ه م قالوا لك قالوا لا يا ا ب ن ق ا ل ه طيب يا سيدنا قالوا اسمع الكلام خلص م ت س أ ل ش م ت س أ ل ش ق ا ل ه حاضر يا سيدنا زود الاكل و ش و ي ة وهم داخلين بقى ف يعني هيفاجئوا سيدنا اروفيل انو الحمدلله ع ل ى ا ل س ل ا م ة قالوا الحمدلله الحمد ده سيدنا مستنيكم من ساعتين مستنينا ده احنا ما قلناش قال ده سيدنا من ساعتين قالي زود الاكل علشان ابونا وابونا جايين مصر يا بني هايتغدوا معانا ويقضوا معانا اليوم ضربوا كف على كف قالوا لا احنا ضربنا تليفون ولا احنا قلنا ان احنا جايين ولا حتى بيوتنا تعرف ان احنا لكن انا عايز اعرف البابا كيرلس جابها منين انا معرفش لكن ه ق و ل ل ك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق ابونا مين المتوحد لما كان في مصر ا ل ق د ي م ة وهو عايش في ك ن ي س ة مريمين الزهراء اللي هو البابا كيرلس قبل اللي ما يبقى بطرك يعني كان معاه ت ل م ي ز رهبانه عايش معاه بيخدمه على أ م ل ب ك ر ة وبعده يبقى راهب فهو يظهر نوى ي ر ه ب ن ه فقال له يا ابني روح سلم على أ ه ل ك وناسك يا ابني عشان يعني مشتقين يشوفوك قال له يا ا ب ن ا أ ن ا مبسوط ومش عايز ل اروح كده ولا ر و ح ولا آ ج ي أ ن ا مبسوط كده قال له يا ابني روح شوف اهلك يا ابني روح مع مخيله فندي مخير فندي اللي هو أ خ و سيدنا يعني أ ب ن م يبقى أ س ي س في مصر القديم ة خدوا معاك يا م خ ي ل ة فند اسكندريه يزور ا ه ل وناسه اسمع يا ابني ابن ا ل ط ا ع ة تحل علي البركه روح الله وضب هدومك اللي راح يوضب هدومه اختفى نزل م خ ي ل ة فند يدور عليه في الحوش في ا ل ك ن ي س ة فوق في دورت ا ل م ي ة في اي ح ت ة طلع لابونا مين قال له كده اه ل و ا د هرب كده ب ر ض و يا ابونا مش عاوز يسافر قاله مين قالك يا عم انه هرب قال له يا في عم هو تحت قال له يا ابني و ادورت عليه قال له لا يا خ و ك م دورتش كويس قال له ادور عليه فين قاله خش ا ل ك ن ي س ة قاله بعدين قاله تاع ا ل م ع م و د ي ة عليها غطا صاد كبير ارفع الغطا بتاع ا ل م ع م و د ي ة تلاقي مستخبي جوه المعموديه مثل مخيله فين داخل ا ل ك ن ي س ة رفع الغطا لا ا خ ط ا ل ب الرهبان ما ارفض جوه ا ل م ع م و د ي ة وقاعد ايه مستخبي قال له قوم يا عم قال له نفسي اعرف عرفت ي طريقي ازاي قال له هو اللي قاعد فوق ده في ح ا ج ة بتستخبي عليه ما انت عارف صدق ولا بد ان ايه ان تصدق البابا كيرلس و و كان من عادته م ي ح ب ش الرجاله ولا الستات يلبسوا نصكم فولد صغير كده شاب بتاع حوالي تلت عشر س ن ة ولا بتاع دخل على البابا ك ر و ل س بيسلم عليه والدنيا زحام ستات ورجاله كله داخل على البابا ك ر و ل س محدش عارف مين في مين فالبابا ك ر و ل س بالصليب خ ب ط ه على ج ر ا ع ه قاله خلومك يا ابني تعملك ل بدله بكم الواد وقف قاله يعني ي ا سيدنا قاله يا ابني اللي ب ل ا كم حاله يغم الناس قاله حبيبي يعني خلي ماما تعملك ايه بلاش نص كم ا ل و د زعل كده ووقف كده على جنبه والبابا ك ل و ز ب س ل م على الناس جات و ا ح د ة ست تسلم على سيدنا قال لا يا ست انت قلت له نعم يا سيدنا قال لا مش تعملي ن ل ل و ا د ك م قال لا طب سيدنا عرف ازاي ان الست دي ام الواد ده قلت له حاضر يا سيدنا من ع ن ا ي ة سامحني يا سيدنا طب ي ا خ ت الله يسامح ق ع د يسلم كده وشويه دخل على الرجاله وراجل دخل قال طب يا عم انت راجل محترم وهو ل ب س بدلك بكم مش تخلي ابنك يلبس بكم يعني البابا ك ر و ل س عرف الواد وعرف امه وعرف ابوه انا مش عارف ح ا ج ة صدقوني لكن اللي اعرف اقوله واقولك صدق ولا بد ان ايه ان تصدق